لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم بصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهموا بآيتي وقالوا لولا بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة وهدى رحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأوا القرآن فاستمعوا له وأوصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر مِنَ القول بالغدو والآصال, والآصال ولا تكن من الغافلين الْغَافِلِينَ الذين الَّذِينَ ربك لا يستكبرون عند عبادته لا عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون